ننتقل إلى شيء آخر نعم هناك مسألة شبيهه بهذه المسألة يقال لها ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب يعرف هذا بالمثال يقولون إذا كان هناك شاتان شات ميتة وشاة مذكاة، وشاة مذكاة، الميتة حرام، والمذكاة حلال. جاء شخص، يعني هناك شخص يعرف أن هذه مذكاة وأن هذه ميتة، فذهب لحاجه، فجاء آخر وخلط بين الثنتين، فرجع صاحب الشاتين، فأصبح لا يعرف. أي السنتين الميتة وأيهما المذكاء؟ فهل يأتي ويقول أنا آكل واحدة بنية المذكاء؟ هل يصح ما يصح فهنا عندنا شيء محرم وهو هي الميتة شيء مباح هو المذكاء ولا بد أن يُستنب المحرم وهي الميتة لكن لا يتم استنب المحرم هنا. الا باجتناب ايش الا المذكاء. المذكاه الا باجتناب المذكاه في فيكون حينئذ ترك الجميع واجب فلذلك ما لا يتم ترك الحرامي إلا به فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرامي الا به فتركه واجب فحينئذ نكون حرمنا على الشخص الذبيحتين ليس الذبيحتين المي... الشات الميته والمذكاه لأن الذبيحه يطلق على المذكاه فحرمنا عليه الميتة وحرمنا عليه المذكاه بعلة ايش؟ الاختلاط بينه بعلة الاختلاط والاشتباه لا يتم اجتناب الميته إلا باجتناب الجميع فلذلك حرمنا الجميع وإن كان واحد وان كانت واحدة من السنتين مباحة معروفة بالاتباع لكننا لا نعلم وخشيت أن يقع في المحرم حرمنا عليه السنتين يمثلون أيضا يمثلون بمثال آخر يقولون اذا اشتبهت اخته باجنبيه اذا اشتبهت اخته باجنبيه حرم الجميع حرم الجميع قالوا مثلا لو كان هناك امراتان متشابهتان في جميع الاوصاف واحده اخت لهذا الشخص والاخرى زوجه والاخرى زوجه نعم فاشتبه عليه الاخت اشتبهت الاخت المرتان عليه ما اصبح لا يدري لا يدري ايهما اخته هذه ام هذه بجامع ايش بجامع الشبه فهنا يحرم عليه وضوء الجميع يحرم عليه وضوء الجميع لماذا خشيت ان يطئ ان يطئ اخته خشيت ان يطئ اخته فوله حرمنا عليه الجميع بعله ايش في الرجس مع أننا نعلم أن واحدة من الخنتين مباح وهي الزوجة وأن الأخرى محرمه وهي ألو لكن لا يمكن الاجتناب المحرم هنا إلا بترك المباح فيكون الترك حينئذ واجب فيترك فيترك الجميع لاحظتم هذه المسألة هذه من المسائل المتفرعة فيما يتعلق بمبحث الوجود.